من دروس شرح كتاب التحفة السنيه بشرح المقدمة الآجرومية لفضيلة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء وسلامه على عباده الذين اصطفى هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة يانع الثمرة داني القطاف كثير الأسئلة والتمرينات قصدت به الزلفة إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الاجروميه على صغار الطلبة لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم واله وصحبه وسلم ولغة الكتاب العزيز وارجو أن أستحق به رضا الله عز وجل فهو خير ما أسعى إليه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن اهميه دراسة اللغه العربية كما نعلم جميعا أن اللغة العربية هي اللغة التي اختارها الله تبارك وتعالى لهذا الدين، وهي لغة القرآن. اللغة العربية هي لغة القرآن. قال الله تبارك وتعالى: إن انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. فلغة القرآن هي اللغة العربية بلسان عربي مبين. فوصف الله تبارك وتعالى قرآنه بالبيان والفصاحة فهو قال سبحانه وتعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج فهو موصوف بالاستقامة وموصوف بالفصاحة والبيان ودراسة اللغة, اللغة العربية ودراسة علومها من دراسة علوم الدين فالذي يدرس علوم العربية هو دارس لعلوم الدين فاللغة العربية هي بمنزلة اللسان من الجوارح بمنزلة هذا اللسان من جوارح الانسان التي تعرب وتبين وتفسح عما بداخل الانسان عن طريق اللغة العربية والفاظها وكلماتها واسلوبها يستطيع الانسان ان يفسح عما بداخله بل يقول العلماء يتعين على, على المفسر لكتاب الله تبارك وتعالى والمفتي لعباد الله أن يتعلم اللغة العربية لماذا؟ حتى لا يلحن في كتاب الله تبارك وتعالى قال عمر بن الخطاب قال حينما كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال أما بعد فتفقهوا في السنة وتعلموا العربية واعرب القرآن فإنه عربي وأعربوا القرآن فإنه عربي وقال شعبة رحمه الله مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو كمثل البرنس لا رأس له البرنس اللي لا رأس له أريان لا قيمة له فمثل الذي يتعلم الحديث والفقه ولا يتعلم العربية كمثل الذي يلبس البرنس الذي لا رأس له فالإنسان قد يسقط قد يسقط من عيون الناس لأجل لحنه فكم من رجل فاضل سقط من أجل لحنه يتكلم وينظر لمسائل فقرية اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال القول الأول وأدلة القول الأول والقول الثاني وأدلته ويرد على القول الأول والقول الثاني والقول الثالث ويرجح وعندما تسمع هذا المتكلم لا تجده يتكلم جملة واحدة مستقيمة فيسقط من لحاظ أو من نظر الناس لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقيم جملة مستقيمة ينصد الفاعل ويرفع المفعول ويرفع المضاف ولا تستخيم عنده الأمور لذلك يقول الإمام عبدالله بن المبارك اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري في الوجهة وقال الشافعي من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم بل ان علماء اصول الفقه علماء اصول الفقه جاهلوا من شروط المجتهد حتى يكون الانسان مجتهدا ويصل الى درجة الاجتهاد لا بد ان يكون عالما باسرار العربية وبخاصة علم النحو لا بد ان يكون عالما بعلم النحو حتى يكون مجتهدا فهذه من شروط المجتهد ان يكون عالما بعلوم العربية وخاصة بعلم النحو قال ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام أنه يجب عينا على الفقيه أن يكون عالما بلسان العرب وليس معنى كلام ابن حزم رحمه الله أن يكون عالما بلسان العرب أن يكون مطلعا وفقيها في كل كلام العرب هذا يستحيل هذا السحيل على الإنسان أن يكون ملما بكلام العرب بلسان العرب وتاج العروس حموس المحيط والمعجم الوجيز مستحيل أن يوجد هذا الإنسان الذي يكون عالما بكل لسان العرب وإنما أن يكون عالما بما يستقيم به لسانه ولا يلحن في كلام في الكلام ولا يستطيع أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى الذي نزل بلسان عربي مبين أن يفهمه فهما صحيحا فيكون عالما بما يستقيم به لسانه قال يجب عينا على الفقيه أن يكون عالما بلسان العرب فقال ففرض على الفقيه أن يكون عالما بلسان العرب ليفهم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون, ويكون عالما بالنحو فعلم النحو ضرورة ملحة لكل من دخل في هذا السلك طلب العلم الشرعي لا بد أن يكون عالما بهذا العلم يقول إسحاق ابن خلف رحمة الله عليه أبياتا جليلة في هذا النحو يقول النحو يصلح من لسان الألكن والمرء تكرمه إذا لم يلحني نحن الشريف يحطه عن قدره فتراه يسقط من لحاظ الأعين وترى إذا تكلم معربا حاز النهاية باللسان المعلن والنحو مثل الملح إن ألقيته في كل ضد من طعامك يحسني ما ورث الآباء فيما ورثوا أبناءهم مثل العلوم فأتقني وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الالسنين يقول في البيت الأخير وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الالسنين هذا البيت الأخير علق عليه ابن فقال وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الالسنين ولا شك أن الأجل والأعظم هو مقيم له الدين. قال خ... إسحاق بن خلف وإذا طلبت من العلوم أجل لها فأجلها منها مقيم الألسني ابن عبد البر علق على هذا البيت فقال وإذا طلبت من العلوم أجل لها فأجلها منها مقيم الأديني هنا يذكر المصنف رحمه الله مقدمات عن هذا العلم يقول التعريف كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان منها الجهة هنا يعرف كلمة النحو لغة تعريف النحو لغة يطلق النحو على عدة معان المعنى الأول يقصد بكلمة نحو أي جهة فتقول مثلا ذهبت نحو فلان يعني ايه اي جهة فلان ذهبت نحو فلان اي جهة فلان فمن معنى من معاني النحو الجهة اي جهته ومنها الشبه والمثل تقول محمد نحو علي محمد نحو علي اي في ايه في المثل والشبه محمد مثل علي فكلمة نحو تطلق على الجهة وتطلق على المثل والشبه أي مثله وشبهه ومنها أيضا كلمة النحو تطلق على المقدار كعندي نحو ألف دينار عندي نحو ألف دينار يعني أي عندي مقدار ألف دينار تمام هذه يتع... معاني لكلمة النحو في اللغة وطبق كلمة نحو في الصلاح العلماء اي في الصلاح النحا او في الصلاح النحويين وهذا هو تعريف النحو اصطلاحا العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات العربية العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الاعراب والبناء وما يتبع ذلك هو يقول العلم بالقواعد فعلم انه عبارة عن مجموعة من القواعد عرف المفعول به او المفعول لاجله او المفعول المطلق او المفعول معه او المفعول فيه و هذه المفاعل كل مفعول له تعريف وله قواعد تخصه كيف تستطيع ان تميز بين المفعول فيه وبين المفعول معه وبين المفعول به وبين المفعول لاجله وبين المفعول المطلق كل مفعول من هذه المفاعل له ايه له قاعدة تضبطه حتى تستطيع ان تميز بين هذه المفاعل فهو علم بالقواعد التي يعرف بها أحكام اواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. أو الكلمات العربية علم النحو لا يختص ببنية الكلمة، وإنما الذي يختص ببنية الكلمة هو علم علم الصرف علم الصرف الذي يختص ببنية الكلمة. أما علم علم النحو يختص بأواخر الكلمات، الإعراب اللي هو آخر الكلمة. يعني مثلا تقول جاء محمد ورأيت محمدا وسلمت على محمد فعلم النحو هنا يختص بضبط هذه الكلمة جاء محمد منونة هنا بالضم رأيت محمدا منونة بالنصب سلمت على محمد بالكسر بالكس يهتم ويختص بضبط أواخر الكلمات قال يعرف بها احكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء أيضا من الإعراب ومن البناء كما ذكرنا كهذا المثال جاء محمد ورأيت محمد وسلمت على محمد وكذلك في البناء الكلمات مبنية هي ملازمه دائما للكسر أو للفتح او للضم او للسكون للسكون مثل كم للفتح مثل اين على ايه فتحه بالكسر مثل هؤلاء دايما ايه كسره بالضم مثل حيث دايما ايه ضمه واضح هذه كلمات ملازمه لهذه الصفه دايما حيث بالضم ولا تنفع حيث لا صح. هي دايما حيث اين بالفتح امسي بالكسر هؤلاء بالكسر كم بالايه بالسكون ولا يتبع ذلك هنا عرف النحو ثم انتقل الى موضوعه الموضوع وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن احوالها المذكورة موضوع علم نحو هو العبارات العربية الألفاظ العربية الكلمات العربية هذا هو موضوعه يختص بهذا الموضوع طيب ما السمرة من تعلم علم النحو ما السمرة السمرة وهي تعلم علم النحو أولا سيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي سيانة اللسان حفظ اللسان عن الخطأ في الكلام العربي حتى لا يلحن الإنسان في كلامه. فعلم النحو يقوم اللسان ويقوم البنان علم النحو يقوم الـ اللسان والبنان اللسان النطق والكتابة. بعلم النحو تستطيع أن تنطق نطقا صحيحا. وتستطيع أن تكتب كتابة صحيحة سديدة فهو تقويم للنسان هقول لك التفخيم والترقيق لسم الله تبارك وتعالى اسم الجلالة الله التفخيم والترقيق حسب ايه حسب حسب ايه اللي قبله الضم او الفتح او الكسر فإن سبق بكسر وإن سبق بفتح او ضم يفخم طيب كيف أستطيع وأنا واقف على المنبر أتكلم أو أتكلم في درس كيف أفخم اسم الله تبارك وتعالى وكيف أرقيه إذا لم أكن عالما بالنح يعني مثلا يقول الله يقول الله هنا من الله لو بلي بالفخم من مفخم طيب قال الله قبلوا إيه صيغه بيه بفتح فيفخر ألم يقل يكن... ألم يقل الله لأنه سوق بيه بكسر وكسر العارض ألم يقل يكن... يقل مجزومة بالسكون مجزومة طيب الله مز... مبدو بيه بيه همزة وقت ساكنه و. يقل ان لم ساكنه الثقه ساكنان فكسرت اللام تخلصا من التقى من التقاء الساكنين <تصفيق> حلوين هم غير سماع انا حلوين يا شيخ احمد غير سماع مش محتاجة يعني <تصفيق> <تصفيق> الم يقل الله تمام فهنا اسم الجلاله هنا ايه مرقق الله طيب انا فخمت ورققت بناء على ايه بناء على معرفتي ان هي هل هي الكلمة اللي قبل اسم الجلالة مرققة مكسورة ولا مفتوحة ولا مضمومة طيب كيف اعرف ان هي مفتوحة او مضمومة او مكسورة وانا مناش عارف علم النحو اذا لابد ان يكون عارفا بقواعد علم النحو حتى اعلم هذه الكلمة التي قبل اسم الجلالة هل هي مضمومه ولا مفتوحه ولا مكسوره اذا لابد من تعلم علم الله لصيانه اللسان ايضا لتقويم البنان تقويم الكتابه انت شوف النهارده الجماعه اللي بيكتبهم اللوحات لوحات اللي هي دي انتخابات وغيره كثير ما تجد الاخطاء العربيه في الكتابه ليه مش عارف مش عارف علم النحو يعني مثلا كلمة الهمزه في وسط الكلمه مثلا ابنائها وابنائها وابنائها امتى اكتب الهمزه على الواو وامتى اكتبها على النظرة وامتى اكتبها على السطر امتى متى متى تكتب على الواو على حسب الايه الايه حركة حركه الايه حركه الهمزه يعني ازاي يعني انا اقول لك ايه قال اقول ابناءها ولا ابنائها ولا ابنائوها اقول ايه ابنائوها ليه عشان فعل مرفوع يبقى لازم اقول ابنائوها يبقى لازم احط الـ الـ الـ الهمزه على الواو طيب رايت اقول ابنائها ولا, ولا ابنائها ولا ابنائها ابنائها ليه مفعول به على بقى قيمه النحو طيب سلمت على اقول ابنائها ولا ابنائها ولا أبنائها أبنائها ليه لان مسبوقه بحرف الجر على طيب انا لو مش عارف أنا بالنحو ده هقول ايه هقول رايت ابناها وسلمت على ابناها وجاء ابناها مهون من العمل مش مش مش عارف أنا هل دي فاعل ولا مفعول ولا مدرور فحط أي حاجة حط في أي حكي فنحو تقويم للنساء وللبنان الكتابة تمام يقول من ثمرة أم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا عايبة حتى يستطيع الإنسان أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى فهما صحيحا لأنه كتاب أنزل بلسان عربي مبين فلا أستطيع أن أفهم كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزل بلسان عربي مبين إلا إذا كنت دارسا لهذا العلم اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها أيضا الحفاظ على القرآن الكريم والسنة النبويه من اللحن والتصحيف والتحريف يعني ليك مثال عربي الذي اتى الى المدينه فسمع قال أن يقول إن الله بريء من المشركين ورسوله وكسرها بدل من ان يقول ورسوله قال ورسوله فقال الاعرابي او قد برئ الله من رسوله فاني ابرئ ممن برئ الله منه فسمع عمر بن الخطاب وعلم بهذا الموقف فسأل هذا الرجل كيف تقول ذلك فقال سمعت قارئا أن يقول ان الله بريء من المشركين ورسوله قال ما هكذا انزلت ان الله بريء من المشركين ورسوله بالرفع شوف المعنى ايه المعنى اتغير تماما شوف اللحن حصل تحريف للقران الكريم بايه ضمة تحولت لإيه تحولت لكسر هقول لك موقف آخر وهذا الموقف هو سبب تأليف هذا العلم وعلم هذا العلم دون وكتب أول من كتبه ودونه أبو الأسود الدؤلي. بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إحنا هذه القواعد موجودة ايام العرب موجودة خديمة لكن التدوين القواعد دونت سيعاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر من أمير المؤمنين يا أبي الأسود الدؤلي. كعلم أصول الفقه علم أصول الفقه هل متى دون علم أصول الفقه الشافعي في كتابه كتاب الرسالة طيب قبل الشافعي علم اصول الفقه ما كانش موجود كان موجودا يعني فقه الحنفيه ليس قائما على أصول فقه وعلى ضوابط على أصول كان قائما على أصول وضوابط وكذلك فقه الإمام مالك رحمه الله كان قائما على قواعد وأصول لكن هذه القواعد وهذه الأصول لم تدون إلا في عهد من في عهد إمام الشافعي رحمه الله أبو الاسود الدولي سمع ابنته يوما تقول ما أحسن السماء ما أحسن السماء فظن أبوها أنها تستفسر عن موطن الحسن في السماء فأجابها أي بنيه نجومها ولكن ابنته اعترضت عليه وقالت إنني أتعجب يعني البنت أرادت أن تتعجب أرادت أن تقول ما أحسن السماء ما أحسن السماء وهذا السلوب تعجب فأخطأت في التشكيلة بل منها تقول ما أحسن السماء قالت إيه؟ ما أحسن السماء فتحول من تعجب إلى استفهام فقال لها نجومها أحسن حاجة في السماء النجوم أنا ما أسأل عن أحسن شيء في السماء إنما لا اتعجب فقال لها بنيه قولي ما أحسن السماء فهنا تشكيلة عملت إيه غيرت معنى الجملة غيرت المقصود تماما بحركه بتشكيله ربنا سبحانه وتعالى أقول فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم مم. وارجولكم الى الكعبين طب لو قرأت وارجولكم يبقى مسر يبقى, يبقى اختلف المعنى لأجل تشكيله نسبته وهو من العلوم العربية واضعه والمشهور ان اول واضع العلم النحوي هو ابو الاسود الدؤلي بأمر أمين المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية تعلمه فرض من فروض الكفاية هذا العلم فرض لكن ليس فرض عين على كل مسلم أن يتعلم علم النحو لكنه فرض كفاية فإذا قام به البعض صخت الإثم والحرج عن بقية الأمة ففرض من فروض الكفاية وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه آه زي مين كده المفسر المفسر لكتاب الله يجب عليه أن يتعلم هذا العلم المجتهد المجتهد كما قلنا امام ابن حزم اشترط من شروط المجتهد أن يكون عالما بلسان العرب وعالما بعلم النحو الشيخ النعسيم رحمه الله يقول إن يتعين على طلبة العلم الآن أن يتعلموا النحو، فكم من رجل ترك من أجل لحنه؟ شوف هذه العبارة يقول الشيخ النعسيم يتعين على طلبة العلم الآن أن يتعلموا النحو، فكم من رجل سقط أو ترك من أجل لحنه؟ رجل فاضل ومشاء شاء الله يحضر المسائل تمام وباختلافات العلماء وفقه الخلاف والردود والترجيحات لكن ترك للأسف لي من أجل لحمه فكم من رجل فاضل ترك من أجل لحمه يقول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف وهو أبو عبد الله ابن محمد بن داوود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم هو أبو عبد الله هذه كنيه كنيته ابو عبد الله ابن محمد بن داوود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم ابن آج الروم بفتح الهمزة الممدوده آج الروم وضم الجيم والراء المشددة ومعناه بلغة البربر الفقير الصوفي الفقير آج الروم معناها بلغة البربر الفقير الصوفي والبربر معروف يقولك لك جماعة البربر اللي هم فين في شمال, إيه؟ في شمال إفريقيا البربر شعب أكثره قبائل تسكن الجبال في شمال إفريقيا هذا الرجل ابن عاج الروم ولد بفاس أو بفاس كلمة فاس يصح أن أنا أقول ولا أقول و... لا لأنها يجوز فيها الوجهان كلمة فاس يجوز فيها الوجهان يجوز فيها الصرف وعدب الصرف ككلمة هند هند ايضا لانها ساكنه, ساكنة الوسط فيجوز لنا ولد بفاس وولد بفاس ده صح وده صح الوجهان جائزان لانه انثى ساكن الوسط وفاس بلد بالمغرب <تصفيق> هذا رجل درس النحو على الإمام النحوي أبي حيان صاحب البحر المحيط، ومن كتبه كتاب فرائد المعاني في شرح حز الأماني. عارفين حز الأماني لمن؟ لمن؟ الإمام الشاطبي. إنه في القراءات، السابع. هذا رجل لو كتاب اسمه فرائد المعاني في شرح حفز الأماني بالإمام الشاطبي. آه شرح آه هذه المنظومة لحرز الأمان المولود في سنة إثنتين وسبعين وستمائة والمتوفى في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى قال الكلام هو اللفظ الكلام ده هذا اللي أقرأه هذا كلام منه كلام ابن آجر الروم وإحنا نقرأ الكلام ابن آجر الروم والكلام الدين عبد الحميد رحمه الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الكلام هو لفظ مركب المفيد بالوضع ولا يعرف الكلام ومفردها الكلمة الكلام مفردها الكلمة وهو اللفظ المفرد الدال على معنى الكلمة تعريف الكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى لفظ مفرد كلمه محمد مثلا هذا لفظ مفرد يدل عليه على علم واحد اسمه محمد اللفظ المفرد الدال على معنى وطوى كلمة الكلمة ويراد بها الكلام أه. كلمة يقول لك الأستاذ محمد إن شاء الله هيقول لنا ايه كلمة طيب الكلمة دي يعني كلمة واحدة ولا كلام فتطلق على الكلام قال الله تبارك وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ما هي هذه الكلمة قال رب ارجعون هي كلمة واحدة ولا جمله, جملة إيه؟ قال رب ارجعون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدخوا كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل فهي ليست كلمة واحدة هي مجموعة من الكلمات فالكلام هو اللظ المركب المفيد بالوضع هيشرح هنا المصنف رحمه الله اللظ والمركب والمفيد والوضع وأقول للغض الكلام معنيان أحدهما لغوي والثاني نحوي ده تقول نحوي إنما قوله نحوي بسكون الحاء. أحدهما لغوي والثاني نحوي أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة سواء كان لفظا أم لم يكن كالخط والكتابة والإشارة هنا بيعرف الكلام لغة تعريف الكلام لغة ايه هو الكلام؟ ما هو تعريف الكلام في اللغة؟ تعريف الكلام لغة عبارة عن ما تحصل بفائده بسببه الفائدة المهم تحصل فائدة سواء كانت هذه الفائدة لغة كلمات منفوضة او بالخط او بالكتابه او بالاشاره ودي بيلعب فخر المسجد فأنا بعمله كده راح قاعد دي في اللغة تسمى ايه تسمى كلامه في اللغة تسمى ليه لانها حصل منها ايه معنى ان الوادي اللي كان بتمات عمل ايه قاعد وسكت تمام واحد كتب بعدت ورقه لاسم محمد كتبت له فيها جملة معينة طلب معين ودت هالو. خلي الورقه ونزل جابت طلب وجه انا تلفظت لم اتلفظ هذا خط كلام ده يعتبر لغة كلاما لان حصل بسببه ايه فائده ومعنى نزل وجابت طلب وجه فهنا اقول لك ايه عباره عن ما تحصل بسببه فائده سواء كان نظما ام لم يكن كالخط والكتابه والاشاره احنا عندنا ايضا في في الشرع أن الكتابة تعتبر كلاما أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده الوصية المكتوب كاتب فيها وصيته عليه لفلان كذا ولي عنده فلان كذا وكاتب الوصية بتاعته دي تعتبر كلاما ولا لا وستنفذ هذه الوصية وسيحصل بها تعاني كثيرة وأمور كثيرة ويترطب عليها أمور كثيرة فهذا يعتبر كلاما فالكلام لغة ما يحصل بسببه فائدة سواء كان لفظا أم لم يكن لفظا أما تعريف الكلام في الاصطلاح أما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور في الاصطلاح ده لابد من اربعه اشياء حتى يعتبر كلاما في الصلاح العلماء او الصلاح النحاه ما هو ما هي هذه الشروط الاول ان يكون لفظا الثاني ان يكون مركبا الثالث ان يكون مفيدا الرابع ان يكون موضوعا بالوضع العربي ومعنى كونه لفظا ان يكون صوتا مجتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، ومثاله أحمد ويكتب وسعيد فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مجتملا على أربعة أحرف هجائية فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مجتملا على بعض الحروف وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة الإشارة قلنا في الصلاح النحان تسمى كلاما؟ لا لكن في الصلاح الشرع كذا وفي الصلاح التعريف اللغوي العام تسمى كلاما لكن في الصلاح أهل النحان الإشارة والخط والكتابة تعتبر كلاما؟ ليست كده كل... ليه لانك لم تشتمل على صوت لم تشتمل على الصوت على الحروف الهجائيه اللي هي تبتدئ بالالف وتنتهي بالياء طيب وما معنى كونه مركبا عرفنا معنى كونه لفظا يعني لفظا أن يكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية سواء دل على معنى أو لا يدل على معنى لابد أن يكون طبعا اللغة هذا عام السباح النحاة هذا خاص بأهل هذا تعريف اخص لكن اللغة هذا تعريف عام تمام أما هذا يخص أهل, أهل... أهل الله هذا الفن ان الصوت اللفظ لابد ان يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف سواء كانت هذه الحروف دلت على معنى او لم تدل على معنى يعني مثلا كلمه زيد تدل على معنى هو زيد عالم انسان اسمه زيد فالمقلوب زيد مقلوب زيد ايه مم. دايز. تدل على معنى لا تدل على معنى وهي لفظ هي لفظ ليه؟ لأنها اشتملت على حروف مسموعة حروف من الألف إلى الياء بعض الحروف اللي الحروف الهجائية فهي لفظ سواء دلت على معنى ام لم تدل على معنى طيب ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر نحو محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد النجدة ولكل مجتهد نصيب والعلم خير ما تسعى إليه فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما وكل عبارة منها وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا ضم غيرها إليها سواء كان انضمام غيرها إليها حقيقة كالامثله السابقة أم تقديرا كما إذا قال لك قائم من أخوك تقول محمد فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات هنا يتكلم عن لا بد حتى يكون كلاما لا بد أن يكون مركبا لا بد أن يكون مركبا. يعني مركبا أي مؤلفا من كلمتين فأكثر كلمتين فأكثر حقيقة أو تقديرا لا بد أن يكون مؤلفا من كلمتين فأكثر حقيقة أو, إيه؟ أو تقديرا حقيقة العلم لا م... العلم نافع محمد مسافر هذا مكون من, إيه؟ من كلمتين محمد مسافر العلم نافع مبتدأ وخبر هذا كلام مركب لأنه مكون من كلمتين وهذا تكوين حقيقه ولا تخديره حقيقة قدامك الكلمة الاولى محمد والكلمة الثانية مسافر العلم نافع كلمة الاولى العلم وكلمة الثانيه نافع فهذا حقيقي طيب او تقديرا يكون مكون من كلمتين فاكثر حقيقة او تقديرا تقديرا مثل استقيم لم يلسى استقيم ديت هذه الجملة مكونة من كلمة واحدة ام من كلمتين من كلمة واحدة ها من كلمتين تفهم اين الكلمة الثانية آه هنا في كلمة مقدره تقدير استقم أي استقم أنت فهنا هنا مكونا هذه الجملة مكونا من كلمتين كلمة الأولى استقم ظاهرة حقيقة والدمكة الكلمة الثانية الثانية مقدرة وهي الضمير أنت أي استقم أنت أي <تصفيق> اي فعل يعني مثلا ايه كل اي كل ان اشرب طيب ولك مثال اخر التقدير محمد من اخوك من اخوك فقال محمد جملة محمد ده الكلمة محمد ده كلام ولا غير كلام كلام ليه لان فينا كلام في فينا كلمه مقدره وهي محمد اخي إنما لو كلمه بمفردها أحمد بمفردها كلمه تسمى كلاما لا لا أيوة. حتى يكون لها تكون كلمتين فاكثر تقديرا أو حقيقه واضح الكلام امثله ذلك في القران قال الله تبارك وتعالى الست بربكم قالوا بلى قالوا بلى كلمه بلى أي أيه؟ بلى أنت رب؟ تمام؟ قال الله تبارك وتعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم كلمة نعم وحدها لا تسمى كلاما لكن في هنا كلام مقدر معها في هنا كلام مقدر معه فلذلك تسمى هذه الجملة تسمى كلاما ومعنى قوله مفيدا الشرط الأول أن يكون إيه؟ حتى يكون كلاما الشرط الأول لفظا الشرط الثاني مركبا لفظا يعني حروف الهجاء يحتوي على حروف الهجاء ان الإشارة لا تسمى كلاما والخط لا يسمى كلاما في لغة في الصلاح النحاة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 لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات لأن المخاطبة ينتظر ما تقوله بعد هذا مما ترتب على حضور الأستاذ فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصف التلامين صار كلاما لحصول الفائدة حتى يكون كلاما لابد من حصول فائدة يحسن السكوت عليه لم يقول لك إِن ذاكر محمد دي كلام؟ ليه؟ إيمان يعني لو ذاكر محمد وفقه الله عند جواب الشرط. يبقى هنا الجواب دي اجاب اجابه يحسن السكوت عليها زي الخبر الخبر هو المتمم للمعنى متمم للجمله حتى يح... أفاد افاده الجمله افاده يحسن السكوت عليها فلا يسمى كلاما حتى تكون هناك افاده يحسن السكوت عليها لما تقول اذا حضر الاستاذ هذا لا يسمى كلاما لا يسمى كلاما في اصطلاح النحاه حتى وإن اشتمل على الألفاظ حتى وإن كان مركبا من كلمتين فأكثر حتى يكون مفيدا افاده يحسن السكوت عليها إذا حضر الأستاذ ماله أنصت التلاميذ فهنا يصبح كلاما لما أتم الفائدة طيب العلماء يقولون لا يشترط أن تكون هذه الفائدة جديدة بالشرط ليس شرطا أن تكون هذه الفائده جديدا حتى ولو كانت معلومة بداهة يعني مثلا أن تكون السماء فوقنا والأرض تحتنا هذا كلام طيب أن إفادة جديدة ما نحن عارفين أن السماء فوقنا والأرض تحتنا بس يسمى كلاما لأنه يفيد إفادة حتى وإن كانت هذه الافاده ليست جديدة يعني مثلا لما قال الشاعر كأننا والماء من حولنا كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء حاجة جديدة ما جابش حاجة جديدة لازم يسمى كلاما ولا لا يسمى كلاما لأنه أفاد إفادة سواء كانت هذه الإفادة معلومة أو ليست جديدة أو ليست جديدة هذا هو الشرط الثالث الشرط الأول حتى يكون كلاما أن يكون لفظا يعني بيشتمل على الحروف العربية للحروف الهجاء صوتا مشتملا على هذه الحروف أن يكون لفظا أن يكون مركبا أي من كلمتين فأكثر سواء كان سواء كان هذا التركيب حقيقة أو تقديرا أن يكون مفيدا اي يفيد إفادة يحسن السكوت عليها طيب الشرط الرابع حتى يكون كلاما أن يكون بالوضع أن يكون بالايه بالوضع ومعنى كونه موضوعا أي بالوضع العربي يعني العرب هي اللي وضعت لهذا اللظ هذا المعنى فمثلا كلمة حضراء العرب هذه الكلمة ماذا تدل في لسان العرب تدل على معنى إيه؟ على معنى الحضور قام الخيان صلا معنى فكل لغة في محطتله لمعنى فإن يكون موضوعا أي بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني تدل على معنى من المعاني وكلمة الدلالة كما يقول العلماء مسلسة الدال فصحة تقول الدلالة والدلالة والدلالة كلاهما صحيح كل هذه الوجوه صحيحة فهي مثلثه الدال لما يقول العلماء مثلثه الدال أو مسلسة الجيم يعني مثلثه يعني الحرف ده يجوز رفعه يجوز ضمه وفتحه وكسر ان تكون الالفاظ المستعملة من الكلام في الكلام من الالفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي فيvernik فيفتطل على نوع حضر حضر انت في الزمن الماضي حضر وانتهى فيوضعت لهذا المعنى على معنى الحضور في زمن الماضي ويحضر يقول على معنى الحضور في, الايه؟ في المستقبل ندل على الامر على والطلب وحصول الحضور في الزمن الماضي وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى هو ذاته الشخص المسمى بهذا الاسم فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم رجل اللي عمالي يتكلم بوش ولا غيره اللي عمال يتكلم اجنبي ده هو ده مش كلام كلام ولا مش كلام ها كلام بس في اصطلاح العرب ولا في اصطلاح الاجانب في اصطلاح الاجانب في اصطلاح العرب ليس ما كلامه لانه ليس مشتمل على على الوضع العربي لكن في اصطلاحهم كلام لذلك احنا بنقول ايه احنا بنتكلم على الكلام في اصطلاح النحاه الكتابه والاشاره قلنا ما هيش كلام وفي الصلاح الشرع كلام هو الراجل اللي بيطلع امراه امراته بالاجنبي قال لها انت طارق بسالها بالاجنبي تقع ولا تقع ها تقع ها تقع لكن احنا بنتكلم على اصطلاح من الكلام فيه غموض ولا حيث على الصلاح النحوي في الصلاح النحويين بجد بيهبب الكلام اللي بقوله ده مش عندنا دينة بالك لكن في الصلاح اللغة هو كلام في الصلاح اللغة كلامه الكلام الاجنبي كلام والإشارة كلام والكتابة كلام لكن في الصلاح النحاه لا تسمى كلاما حتى تكون السلام فهو حتى تكون كلاما لا بد أن تكون موضوعة بالوضع العربي طب الكلمة اوكي دي ولا الكلمات الأجنبية دي هذه كلمات وضعها العرب لم يضعها العرب لذلك لا تسمى كلاما في الصلاح النحا بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربر والفرنج فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما هو في الصلاح أهل اللغة الأخرى يسمى كلاما وأمثلة للكلام المستوفي للشروط جاب لك هنا بقى أمثلة مستوفية للشروط الأربعة اللي هو الكلام في الصلاح النحا أن يكون مو... صوتا اللي هو مركبا مفيدا موضوعا بالوضع العربي هذه الأمثلة المثال الأول الجو صحون هذه كلام ولا لا كلام هذه جملة فيها الأولى الألفاظ موجودة للحروف ألف واللام والجيم والواو والصاد والحاء والوا حروف اللجاء هذا هو مشتمل على الألفاظ العربية لفظا طيب مركبا أو مكون من كلمتين حقيقتين ما فيش هنا تقدير ليس هنا تقدير طيب مفيدا الجو صحو. افادت افاده يحصل السكوت عليه ولا لا افادت افاده يحصل السكوت عليه طيب موضوعا بالوضع العربي ولا لا موضوعا كلمه الجو لها معنى وصح لها معنى في الوضع العربي فهذه الجمله الجو صح جملة اسميه مكونه من مبتدا وخبر افادت افاده يحصل السكوت عليها اشتملت على الأركان الأربعة للكلام وهو ان يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع الايه العربي البستان مثمر الهلال ساطع السماء صافية كل هذه مبتدا جمل وخبر القمر ليلا يضيء القمر ادي جمله فعليه يضيء فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره القمر فاعل مرفوع بالضمه الظاهره ليلا ظرف زمان، فهنا هذه الجملة أيضا تسمى كلاما لأنها مشتمله على الأنفاظ ومجتملة على ممركبة مكونة من أكثر من كلمتين حقيقة وأفادت إفادة يحصل السكوت عليه أفادت معنى أفادت إفادة طيب وموضوعة بالوضع العربي ينجح المجتهد أيضا جملة فعلية مكونه من فعل فعد لا يفلح الكسول، لا اله الا الله محمد صحوه المرسلين الله ربنا محمد نبينا ايضا جمل تعتبر كلاما لانها اشتملت الله ربنا مبتدا وخبر محمد نبينا مبتدا وخبر امثله للفظ المفرد امثله للفظ المفرد ده لفظ مفرد محمد علي إبراهيم قام من دي الفاظ مفردة محمد اسم العالم على شخص معين وعلي وإبراهيم قام فعل يدل على الماضي ومن حرف أمثلا المركب غير المفيد دي الفاظ بس لكن لا تسمى إيه؟ لا تسمى كلاما لأنها لم تجتمل على بقية الشروط امثله للمركب غير المفيد مدينة الاسكندريه عبد الله عبر موت لو انصف الناس ده يسمى كلاما لا يسمى كلاما اذا جاء الشتاء مهما اغفى المرائي انطلعت الشمس كل هذه الجمل لا تسمى كلاما لانها فقدت شرطا من شروط الكلام اللي شروط الأربعة أن يكون لظا مركبا مفيدا بالوضع العربي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لي.